النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. دولة الإسلام صولي وتحريض، ملة الكفر وجمع العسكري، وبراعي الرعب سيولا وقلعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت السادس والعشرين من شهر شعبان. لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. هلاك وإصابة 50 عنصر من الشرطة الأفغانية المرتدة بهجوم الغماسي في كابل. هلاك وإصابة 51 عنصر من الجيش الرافضي في منطقة التاجي. هلاك 22 عنصر من الجيش النصيري خلال المواجهات المستمرة جنوب دمشق. البداية من ولاية خراسان بفضل الله وتوفيقه أغار الإنغماسيان شاهد الباكستاني وأبو دجانة الخراساني تقبلهما الله على مقر لشرطة الإفغانية المرتدة بمنطقة ديشت برجي في مدينة كابل حيث خاض اشتباكات عنيفة بالقذائف الصاروخية والقنابل اليدوية والعبوات الناسفة والأسلحة الرشاشة ما أسفر عنها لك وأيصابة خمسين مرتدة ولله الحمد والمنى فيما أغار عدد من جنود الخلافة على نقطة لجماعة عسكر الإسلام المرتدة بمنطقة باندر في أشين حيث دارت اشتباكات عنيفة انتهت بهلاك ستة عناصر وإصابة ثلاثة آخرين واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة ليعود المجاهدون بعد ذلك إلى مواقعهم سالمين ولله الحمد والمنى كما استهدف جنود الخلافة عنصراً من الشرطة الهندية المرتدة بالأسلحة الرشاشة في منطقة ودوان بكشمير ما أسفر عن هلاكه ولله الحمد والمنة أما في ولاية شمال بغداد بفضل الله وحده وبعد الرصد الدقيق لتحركات عناصر من الجيش الرافضي ركنت مفرزة أمنية من جنود الخلافة سيارة مفخخة في منطقة جرف الملح بالتاجي ليفجروها فيما بعد على آليات تقل عناصر من الجيش الرافضي كانوا متجهين للمشاركة في الانتخابات الشركية ما أسفر عن هلاك وإصابة واحد وخمسين عنصرا منهم ولله الحمد والمنة وإلى ولاية دمشق فبفضل الله وحده سقط 22 عنصر من الجيش النصيري هلك وأصيب آخرون إثر محاولات الجيش المستمرة للتقدم على مواقع المجاهدين من خلال محاور حيي التضامن والحجر الأسود ومخيم اليرموك نسأل الله يثبت عباده المجاهدين أما في ولاية صلاح الدين فقد تم استهداف آلية الرباعية الدفل الحشد الرافضي تحمل رشاشا ثقيلة بعبوة ناسفة يوم أمس في منطقة سورش الناس شمال شرق سامراء ما أسفر عن تدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد والمنة وفي ولاية كركوك، فقد تم إحراق آلية الرباعية دفل الشرطة الاتحادية بمن فيها إثر كمين بالأسلحة الرشاشة على الطريق الرابط بين الحويجة وقرية المصنعة ولله الحمد والمنة فيما استهدف منزل عنصر من الحشد العشائري المرتد في الحي العسكري وسط الحويجة بالقنابل اليدوية ولله الحمد أخيرا إلى ولاية ديالى. فقد تم استهداف نقاط للحشد العشائري المرتد في قرية عمر مندان بقذائف الهاون مما أدى إلى هلاك عنصر وإصابة أربعة آخرين ولله الحمد والمنة وفي ختام نشرتنا هذا تذكر بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك وإصابة خمسين عنصر من الشرطة الأفغانية المرتدة بهجوم غماسي في كابل هلاكوا إصابة 51 عنصر من الجيش الرافضي في منطقة التاجي هلاكوا 22 عنصر من الجيش النصيري خلال المواجهات المستمرة جنوب دمشق وتقبلوا تحية أخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منظرا لم يرتسم في منظري